مسكنا، إن شاء الله ونحصكم ونحصكم. كيف حالكم طيبون؟ الله الحمد لله، إن الله ونبارك كيف كيف تحاتكم يا شيخ؟ كيف حال ولو ولو كلهم؟ والله الحمد لله بخير حالك؟ الله في صحة وعافية. إن شاء الله. إن الله نبارك لنا فيكم يا شيخ. الله يبارك. أفضل. طيب. إن شاء الله. الله لله. والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. ده. أما بعد، فهذا مجلس مع شيخين فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجبري حفظه الله تعالى في شرفيه على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في فباخ الكمير العشرين من ذي الحجج من العام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة والالف من الهجرة. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم قالت كما هو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلمون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين الاستعاذة طلب العود ومعناه شرعا الانتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى الانتجاء إلى الله والاعتصار مضيبين من دفع المقروح والاستعادة من العبادات التي لا يجوز خرفها إلا لله سبحانه وتعالى فالله وحده عز وجل هو الذي يطلب منه بعود يعني هو الذي يستعاد به وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمسيط آده في مواطن من كتابه إنها قوله فعلا فعلا فإذا قرأتها فعلا فإذا الله من سلطان الرجيم وقوله جل وعلا قل برب الناس والأمر للنبي وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة، فالأمة تبع له في هذا، وتوجيه الأمر، توجيه الأمر إليه، لأنه إمام هذه الأمة وهو متبوعها في حياته، بشخة وهو متبوعها بعد مماته في سنته. قال المحلّف باب من الشرك الاستعادة بعين الله حضر المحلّف رحمه الله هذه الترجمة بآية الجن وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رحقا والمعنى انه كان في الجاهلية بعض الانب يستعيدون ببعض الجن يلتجكون اليهم دون الله عز وجل جاء في بعض الاساء انهم اذا نزلوا منزلا قالوا نعود بسيد هذا الوادي من صفهاء قومك وأوله فساعد روح مرققه أي جاء جوه مخافا دعرا والسؤال هل هو الزائد ومن هو المحذوف فيها معنى من المبصرين. احدهما المستعيدون من الإنس من اختعادوا به من الجن أعيانا وتحلطا فلم يحصل لهم بقص بل زاد الجن في أدية الإنس والقول الثاني اي زاد زاد او ازداد الاس من الجن خوها ودعا وليس بين القوضين ليس بين القوضين ما يظهرني تعارض ولا تعارض فإلا الاس لم يفيد من رقراء الجن كما يزعمون الا الا فلم يمنحوه بالشفاة القومه نعم والحديث حديث خولة هذا في الفرائد اولا فغيلة هذا الدعاء بكلمات لا التنمات ويشري مخلق مع اختصار فإنه لا يعجز عن حكم يحد ثانيا مشروعية هذا الدعاء كلما نجد المرء منزله سواء كان الوزور دائما جده منزله. قال القرطبي: أبوه صاحب نبض، لقد جرّ به هذا. لقد جرّ به هذا. الفائدة الرابعة: الدليل على أن القرآن ألام الله مزجل منه. إلا أن احتج به الإمام وأحنا داحنا الله على هذه المحاولة ووجه الاستدلال أنه لو كان القرآن لو كان القرآن مخلوٍ ما في الاستعادة به ويظهر ذلك في قوله بكلمات الله والقول بكلمات الله بكلمات بكلمات الله الشرعية. فكلمات الله عز وجل قسمات شرعية ومنها القرآن الكريم وقدرية وهي ما جرى به القدر وفق علمه سبحانه وتعالى نعم الباب الذي بعده نعم أحسن الله عليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله شيخ حالد نعم شيخنا بارك الله فيك باب من لأن بعدها جملة فتنون باب من نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين حسبك إلى هنا نعم. باب من الشرك أن يشتغيك بغير الله أو يدعو غيره هذه الترجمة تظننت شيئين متعاطفين أحدهما معطوف والآكر معطوف عليه وفما وجه العطف باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو وغيره العطف هنا هو من باب عطف العالم على الخار من باب عطف العام على الخاص، وإضاح ذلكم أن الدعاء أعن الدعاء عن من الاشتغاثة فكل اشتغاثة دعاء وليس كل دعاء اشتغاثة ودوان ذلكم في الفرق بينهما أن الاستغاثة لا تكون إلا في الشدة وأما الدعاء سيكون نوعه في, في الرخاء وفي الشدة نعم فالمعطوف والدعاء الدعاء عام فالمعطوف عليه وهي الاستغاثة حاش فالاستغاثة طلب وغير وهو السؤال حالة شدة الكرب والدعاء سؤال يكون في حال الكرب وفي حال الرخاء وهنا عدة أموك هي قراءة تأخيرية تعين على فهم هذا البعض أولا على قسمان قسم مشهور وجائز وقسم ممنوع ومحرث فالقسم الجائز هو استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه أعادته استغاثة المخلوق بالمخلوق في ما يقدر عليه عادة، وما شرط ذلك أولا أن يكون المستعاف منه مما يقدر عليه المخلوق عادة، مما هو في مقدوري عادة، كإن غريق غريب أو طاحري أو استعانه. به بطلب سلطة ليشدد دينه او غير ذلك من ما جرت به العادة بين الناس ثانيا <تصفيق> ثانيا <تصفيق> الحاجة فلا تصح الاستغاث بغير حاجة لان امل ثالثا ان يكون المستغاف به حيا الواضح ان يكون حاضرا حسا او حكما فالحس ان تراه وياك وتسمعه ويسمعك كذلك من شروط هذه او حكما كالاتسار به كما هو موجود لدينا اليوم من اتصال هاتفي او المكاتبة نعم ان يكون يسمى نعم ان يكون يسمى ان يكون حي هذه الاشتراه هذه الاستقاطة الجائزة واما المنوعة أي اشتغاثة المخلوق بالمخلوق نعم فيما لا يقدر عليه إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سواء كان هذا المشتغاث به حي لوميك نعم هناك شبه لأن الحرابة من غلات المتصوثة الذين يجيزون الاستغاثة تنبلا بمن يزعمون فيه الولاية حي المرجع فمن الشبه من الشبه حديث الإسراء والميراج وفيه أن محمد صلى الله عليه وسلم لما طرفة عليه الصلاوات كان أشار عليه موسى صلى الله عليه وسلم بك ان يرجع الى الله ويخفف عنه قالوا فموسى في قانون الاموات ميت ومحمد صلى الله عليه وسلم في قانون الحي فجازت, فجازت الاستغاثة بالميت وجواكوا عن هذه الشبهة اولا ان كل من النبيين عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة حي فموسى ليس بميت بل أحياه الله ضمن من أحياه من الانبياء عليه الصلاة والسلام أو ضمن الأنبياء كلهم فإن الله احياهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ولقي ابراهيم ولقي آدم ولقي حارون ولقي عيسى ويحيى عليه الصلاة والسلام ولقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالله احياهم نعم، وثانيا الذي صلى الله عليه وسلم لم يستغف بموسى، بل استشاره، بل, بل أن موسى فشل عرض عليه سؤال الله، وكان كل ما نزل سأله يا محمد ماذا عرض عليك ربك؟ قال خمسين صلاة بعد كذا كذا حتى وصلت إلى خمس، إنني صل ولم يستغف بموسى عليه صلاة والسلام لكن موسى عرض عليه المشورة فقبلها لع منه وأصبحت هذه الحجة داحبة ومنها أن أهل الموقف يوم القيامة يطلبون الشغارة عند الله عز وجل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام وهو محمد عليه الصلاة والسلام فكلهم يعتذرون عنها عدا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هؤلاء عاد اختغاف بالأمواط نقول ليسوا, ليسوا أمواطا أحياء دعتهم الله بأحياءهم فهم يسألون بعد ويسألون هؤلاء الانبياء أن يشفعوا عند الله نعم هناك يعني شبه كثيرة ومن مراجعها شوش كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ محمد بن عثمين والشيخ عبد العزيز بن بازر رحم الله و الجميع فلو راجعها منشأ يشاء نعم والدعاء المثال الثاني الدعاء الدعاء والسؤال الدعاء هو السؤال, الدعاء هو السؤال. والدعاء قسمة دعاء عبادة ودعاء مسألة فدعاء العبادة يتظن شيئين أحدهما التقرب إلى الله عز وجل بالأذكار المتظننة تنجيدة وعمدة وتقديسة وتعظيمة من تعليم. وتكبير وتخبيح وتحميد الثاني التقرب الى الله بسؤاله فتسأل ما قبع الدين او شفاء المريض او رد الغائب او تفريج الكوبة وتنوي بذلك التقرب الى الله عز وجل والتذلل وعما دعاء المسألة فهو سؤال العبد ربه سبحانه وتعالى ما يحتاجه من تشف مر وجلب هذا هو دعاء المسألة فالترجمة إذا تغيد التنبيه الى ان الدعاء عبادة يجب صرفها لله سبحانه وتعالى وفي الحديث الصحيح الدعاء هو العباده واكثر مشرك المشركين من مشركه الاولى قريش ومن دانت بجدينا ومن بعدها هو في في هذا الباب في دعاء غير الله عز وجل مع الله او فراد المخلوق بالدعاء نعم وسيذكر المصنف رحمه الله من الادلة ما يدل على ان الدعاء عبادة يجب اخلاصها لله سبحانه وتعالى المسألة الثالثة شروط اجابة الدعاء أولا الإخلاص وهذا شرط في كل قربة يتقرر بها العبد الله عز وجل فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا الثاني اليقين بالإجابة فيدعو الله العبد ربه موقنا بالإجابة وأن الله لا يضيح دواء وفي الحديث الصحيح لا من امرئ يدعو الله بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا ناذ إحدى ثلاث تعجيل ما دع الله به أو ادخار ذلك لأو الآخرة أو أن عنه من السوء مثل ذلك فمن اخلص دعاء دعا لنغيه الله عز وجل الثالث اللا يعجل جاء تفسير في يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فيختصر عن الدعاء الرابع اللا لا تدي في الدعاء من ذلكم قول القائل اللهم مني أسألك منزلة في الجنة لم يبلغها احد من خلقك هذا يعني سعد ربه ان يجعله حوق النبيين والمرسلين والله سبحانه وتعالى فضل النبيين والمرسلين على جميع البشر والشرط الخامس الله يكون في دعائه اذن او قطيعة رحم هنصاح السؤال بين اخ او القائل اللهم مبتلي هذا بالتاه في اعاده هذا انبوعه ومن ومن من من من من من أن يقول من من من من هذا القريب؟ كما دعت بين المشرق والمغرب. نعم هذه من هذه مقدمة لا بد منها لفهم هذا الباب فهم صحيحا والفهم الصحيح لجميع مسائل الاعتقاد بل ومسائل العمل هو من من خصائص آل السنة. وما أحسن عقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على السنة هم أعرف الناس بالشح كما أنهم أرحم الناس بالخلق نعم. الآية الأولى هي قوله هذه الآية الشيخ مرتضى الله يحيك نعم بارك الله فيك ولا تدع من دون الله ما لا يبرك. ولا يضرق ما لا, لأ لا لا لا ما لا ينفعك ولا يضرك فإن, فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين نعم هذه الآية تتضمن تحذيرا ونتيجة عدم الحذر التحذير في قوله ولا تجع من دون الله ما لا لا يفوق ولا يضحك، وهذا باب يا جميع من دعية من دون ذل أباء، إنهم ذل أباهم، ولا يضحك لا يملكون ضرما منك، هذا أبو ذل بعثه وخطأه وطياره. الثاني الذي هو نتيجة عدم الحذر أو نتيجة عدم الاستجابة، فإن فعلته يعني دعوت ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذن يعني حينئذ من الظالمين أين غنت نفسك؟ غنت نفسك بأن عبدت عن غير الله. الذي ها وحده مستحق الحبابة فعاد دليل على ان الشرك غل وان دعوة غل الله شرك اكبر فلو فعله افرح الناس غرم نفسه وحاش افرح الناس ان يفعلوا. لكن قد يوجد من هو صادح في الظاهر عندهم صغد وعندهم زين ورقة فيدعون من دون الله كما هو في كثير من أكثر المسلمين تعدها نعم وإيم... وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو لا. أكملها المصحف معك نعم الآية ماذا؟ يسرتون الشيخ أنا بارك الله فيهم. نعم. ووو ويردك وي وي وي بخير فلا رد لفضله. يصيب به. من يسأل من يصيب من يسأل. أو الغفران. أو الغفران نعم. جمل هذه الآية. أولاً أن ما يصيب العبد من غر فلو يكشفه إلا الله الثاني أن ما يصيبه من خير فلا يرده أحد لأنه رفضه لله الثالث الثالث يصيب به من يشاء يعني فضل الله فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. من يشاء من, من, من, من عباده يا شيخنا. من يشاء من عبادة. نعم. يعني خبر الله من خير تجاه يعني منافع حسية أو معنوية هي من تبلي سبحانه وتعالى يصيب وبي ليشاء من, من عباده فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. نعم. وهو الغفور رحيم هذا ها هذه خاتمة الآية وهو الغفور الرحيم وتفيد أولا الحمد على اللجوء إلى الله عز وجل لأن هو الغفور اللجوء إلى الله عز وجل من الأدمان بالاستغفار والطوب واللجوء إليه في في غير ذلك وفيه وفيه غير ذلك من المناطع الدينية والدنيوية وهو الله الرحيم فعيدا تحصل أنه لا ملجأ للعبد صلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا يؤتيه النفع ولا يدفع عنه بر سوى سبحانه وتعالى. نعم. بعد. نعم. وقوله فبتوع عند الله الرفق. أي العنكبوت. عبوده كلا. آه نعم. هذا أيت العنكبوت الشيخ. لا. إنما تعبدون من دون الله أو وتخلقون اثكا. إذكى نعم إن الذين إن تعبدون, من دون, إن تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوى عند الله رزقا وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون تأمل جمل الآية أولا إخباره سبحانه وتعالى عن وفرط جعلهم وقلة فقههم وذلكم أنهم يعبدون من هذه حالة أو ثانا ليس عندهم عليها من الله برهان وثانيا عجل هذه المعبودات إن كانت من الجن والإنس إن الذين نعم وتخلقون إفكا فالسفى منجعتين اختراهم على الله بالشراكهم هارا معه وكذلك أنها لا تملك لهم رزقا ثانيا شكمته سبحانه وتعالى انه اذا منع عباده من شيء عوضهم ما هو خير منه في العاجل والعاجل وهذا في قول فابتعوا عند الله الرزق وعبدوه لأنه والنبي يملك اطلب الرزق منه واخدفوه العبادة الثالث نعم قد تقول عند الله الرزق وعبده الشكر واشكرونه وقالوا شكرونه واشكرونه الفعل تعد بنفسه وبحرث الجاهل والشكر يتحقق بثلاثة أوق الأول التحدد بنعمة الله ظاهرة يعني حسب الحاجة كقول القائل وزبطه أولادا خمسة والحمد لله أغنام الله عز وجل أدا ما كنت فيه من كذا وكذا الثاني الإقرار بالنعمة بعثنا يقر ويج ويجزم بالاعتقاد أن ما أتاهم الله من هذه النعم هي من خلقه ما هي أوهم وما هي له من أسباب لتحصيلها ومن أرضي الزوجين. مثلا الولد لا يحصل من النكاح ونبوذ الزرع لا يحصل من الحف واستقي. هذه أسباب هي الله زوجنا. الثالث صرف النعمة. فيما يرضي الله عز وجل فيما يرضي الله عز وجل وفي الحديث الصحيح إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله علما ومعنا فهو يتق فيه ربه ويصل ويعرف لله فيه حق فذلك بأفضل منازل الحديث الأوقاء الخامس إليه ترجعون هذا محل الحفاد إليه ترجعون تنبيه إلى البعث والنشور وأن الله سبحانه وتعالى محصن على العباد أعمالهم أي جاثير بها يطمر قطعما فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه نعم نعم وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر, كان وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين جميل هذه الآيتان من شورة الأحقاف هذه الآيتان من نعم وقد أفادت أمري الأول أنه لا أحد أشد من انسان او من عبد يدعو من دون الله من يستجيب له اما لانه ميت ما يدري ما نفعله بعدها او انه عبد خالح بريك من هذه الامور مشغول بعبادة الله عز وجل الثاني اختلاف المدعو من داعيه يوم القيامة قالوا لهم غير حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا, وكانوا بعبادتهم كافرين النتيجة أن المدعو يتبرح من داعيه يوم القيامة حتى او كان راضيا بعبادته كمن يبني مسجد ويأمر بدفنه في ذلك المسجد حتى يطفى الناس عليه او كان في الدم يرى الناس يعبدونه فيقرهم على ذلك وقد يعاقب من لا يفعل يوم القيامة يتبر او كان عبدا صالحا أريء من عبادته في الدنيا، من عبادته مياه في الدنيا، هو كذلك يتبرأ منهم يوم القيامة. أما لعكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون من عباد الله يبتلو بعبادة من لا يبتلو بالعبادة من لا خلق لهم. وهم أبري في الدنيا وكذلك أبري في الآخرة نعم نعم وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله قليلا ما تذكرون هذه من سورة النمط أبان الله سبحانه وتعالى على نان أبان الله سبحانه وتعالى من بعده على عباده ما يكون ما تقول به الحجة عليه حين عبدو معه ريح وهذه الحجج الحجة أولا انه يجيب المضبرة اذا دعاه ولا يجيب واحد غيره وثانيا كشف السوق وثالثا جعلوا هولا خلفاء في الارض ثم ختم الاية بقول بالسؤال الاستمتار ايله مع الله ما أدوء لأن هذه النعم هو المنفرد بها وهو الذي منى بها وهو الذي منى وحده عليكم بها لا أخير كيف تعبدون أخيرا أإلهم أخيرا هل هناك من يشتحق العبادة فكما أنهم منفرد بهذه الأمور وغيرها فيجب أن يفرض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 من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله نعم هذا الحديث هو حديث العباد خرجوا الطبراني كما ذكر المصد لكن إشناد الطبراني ضعيف فيه عبد الله بن لفيعة احترق احترقت قتبه فاختلط فلم يتميز حديثه فبال ان هذا مروي عنه بعد الاختلاق لكن قال شيخ ابن الانتين رحمه الله وشواهد وشواهده من الكتاب والسن كثير وصالح بالاعتقاد والمقصود على صحة هذا كما قال الشيخ سمته بشواعده انه ان من الحلم علم اصحابه الادب مع الله, مع الله عز وجل مع انه قادر على اغافته من ذلك المنافق ورجعه ورجعه نعم ندعه الى ان ما يعني ندعه الى هو وهو التوكل على الله عز وجل في الاستغاث في ذلك بالاستغاثة به وكله شدة نعم وبهذا ينتهي الحديث معكم وننتقل إن شاء الله يوم الخميس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخان بارك الله فيكم وعليكم السلام هناك بارك الله فيكم